بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم <سؤال> إنا أنزلناه في ليلة القلق وما أدراك ما ليلة القلق ليلة القدر خير من ألف شهر تنذر لا امن لي